يلا يا أولاد الشريط الرحلة خلصت كل الأطفال على البوابة إيه ده قوام كده يا بنتي إحنا إلينا عشرين ترنيمة ماشي يا أنت ممكن أبقى أجي هنا أنا وصحابي طبعا هتشرفنا واللي هيجي هنستناه بس لك شيء هيفيدك في يوم أبدا تنساه خليك فاكر إن كتابك هو سلاحك وإنك جندي في جيش الله وأنا وإنت وكل صحابك زي عساكر نمشي وراه مش هنحارب ولا هنقاتل جيشنا ده ماشي بروح الله وفي مملكته نعيش حراس ونقدم حبنا للناس جوندي مجند شريف أفان دم